الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تذكى وذكرتنا ربه فصلا بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى